نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له من يرد الفلاح هاته هي له واشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدوا ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وقير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وضعته تجلس على كرسي هذا الارصفه ان تصحوا عليه قال علمه الدكتور الأديب ثقرو ابن عبد الله ابن ابي زيد رحمه الله تعالى رحمه واسعه قال لا تخلو الطوائف المهتمه إلى العلوم من اشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا باثنى فضيله او لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة لا تخل طوائف المنتميه الى العلوم من اشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا باثاث فضيله او لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمه وامثال هؤلاء لا تجد الامانه في نفوسهم مستقرا فلا يتحرجوا أن يروا ما لم يسمعوا ويصف ما لم يعلموا وهذا ما كان يدعو جهاله اذا سالوا العلم الى نقد الرجال فائده وفضل او باب اما الفائده اولئك الذين تم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذئاب الضاريه ما ذي بان ضاريان ما ذي بان ضاريان بابتداء لهما من حب الشرف والمال للدين وما اشرف ذلك الذئب الجاري الطاري فكيف اذا اطلق على حمل وديع واولئك النصوص استرق يقترفون الحديث ويبركبون المتون او الاسانيد للمدون وقد ذكر الامام الحاكم نفر منهم يركب حديث جعفر الصادق على حديث شاع ابن يقول ابو احمد العسال سمعت سمعت فضلك يقول سمعت فضلك يقول دخلت على محمد ابن حميد وهو يركب الأسانيد على المتون فاولا لا يتحرجون ان يرو ما لم يسمعوا او يصفوا ما لم يعلموا بماذا انهم ما تعلموا العلم ديانه وما تعلموه لينفعوا الناس بمعرفه الحكمه او ليتحلوا باسنى فضيله من طابح يبقى في هذا ان علامه العلم النافع هو السلوك الانسان به فضيله وهديا وسمتا ولذا كان السلف يطلبون سمته القائل قد قوله 5000 يحضرون مجلس الامام احمد ما يكتب الا كم 500 و4000 ونصف الألف ينظرون في ماذا في هديه وشمته ومعلمته الثانيه الدعوه إلى الله به والسر والاخلاص سر الموضوع هي ولذا لما لم يكونوا من اخلاص لم ينفعوا انفسهم لما سالوهم في سوره الجمعه أول أعرف كذلك فمثل كمثل كمثل كذب ومثل الذين حملوا التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اثار صحيح فلم ينفع به انفسهم ولا الناس واذا قيل يا ابى ولذا قيل يا ابى ما بالك اذا وعظ الناس بكيتهم ما بالك اذا وعظ الناس ابكيته ولا يكون ما وعظهم غيرك قال يا بني النايحه الثكلى ليست كالنائحه المستاجره الثكلى ذات مصاب والمستاجره ذات منفعه فادي الفائده اما الباب باب في الجرح والتعديل ام اصوب ان نقول في التعديل والجرح يا. لماذا تم قدم ان الاصل في الانسان العداله هذه مساله خلاف ما بين احناف ومخالفهم فلاحناف يقولون الاصل العدالة فعلا ومخالفون يقولون لا حتى تثبت ها اصل الروا هل الكرح طاره عارض ام اصل عارض واننا العداله قبل الكرح لان الاصل لا يترك حديث رجل حتى ماذا التاي مقروح طيب إذا اول قاعده معنا قوله رحمه الله تعالى وهذا ما كان يدعو جهابده اهل العلم الى نقد الرجال فالقاعده الاولى جهابده اهل العلم اذا قاعده الجرح والتعديل هي قاعده من الجهابده من اهل العلم فرق قولي اذا فمن المعدل المجرح الجهرج وارحمك الله فالجهابذة هم النقاد ارباب هذه القاعدة واهلها بيتك ان تغير منار العبد وحق لنا أن نتمثل ببيت قليل ببيت قريم شاع في كل مجلس لقد هذلت لقد هذلت حتى بلغ من جالها كرهها وسامها كل افلس وقال اوان ان رد الصعاليق الصعافكه الصعلوك الذي لا عمل له وهو مثل يضرب على من على من دخل في شيء ليس هو من اهل والصعافكه هم الذين يدخلون السوق ولا مال ما لا ما عندهم وانما يدخلون ما با مماراه للبائعين وتشغيبا على المشترين وما اكثرهم في الاسواق يفسدون الصفقه على كل بائع ويضيعون الصفقه من كل مشتري الصعاريق ضعفك أنا لنا أن نقول لهم ليس هذا عشك فدروجي والدين والدين ان لا نافع الامر اهله والعقل ان ياخذ القوس من ريها والكتابه لها اهلها بل وكذا كل فن له اهله وتصدق الحافظ ليقول من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب بل تراني اقول بعده بل بالطمات يرحمك الله مش بالعجائب بل بالطمات فقولوا توجو يا امثرا هؤلاء دع عنك الكتاب دع عنك الكتاب لست من اهلها دع عنك الكتابات لست من اهلها ولو سويت وجهك بالبلاد ويبقى السؤال قائما من للجهد يقول الحافظ الذهبي رحمه الله ولا سبيل ولا ثريلا الى ان يصير العارف الذي يزكي نقلة الاخبار الذي يزكي نقلة الاخبار ويجرحه قهبدا يعني متى يصير هذا العارف قهبدا وضم ما قالت الشيخ بكر الى ماذا الى قوله اشتمام ابذا هنا يقول جهادته اهل العلم والذهبي يقول متى يصير العالم جهبذا فسبحان الله يلتقون عن بعد لماذا المشرب واحد بحيث فيكون المنطق ماذا متطابقه كيف يصير العارف جهبذا قال بإثمان الطلب والفحص ان هذا الشأن وكثرة المذاكره وثار شوار طويل ثوار طويل قصره اقوان حتى جعلوه بضع امطار وانما المشوار صحاري وقطار ومجاوزة بحار وانهار ليكون بعدها الجاهل الذي له الحق في الكلام وفي التكلم جنات جرحا وتعليل قال والتيقن والفهم هذي سفات لسا ما خلصت قال مع التقوى والدين المدين والانصاف لسه والتردد الى العلماء والاتقان اعيد قال ذهب رحمه الله تعالى ولاه تبيه الى ان يصل العارف الذي يذكن قلت الاخبار جعدا الا بإتمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكره والسهر واليقظ والفهم والتقوى والدين المتين والانصاف والتردد إلى العلماء والاصحان عشر صفات تزيد واحده صحيح اذا تسمع تمام قوله قال فإنا نفتى من نفسك فهما والصدقا فإنا نفتى من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وإلا فلا تتعم وان غلب عليك الهوى والعصبيه وغلب عليك الهوى والعصبيه لرأي او لمذهب فسمع قال فبالله فارحنا منك كانه يرجوه فبالله فارحنا منك فكيف لو ادركت جاهدي زماننا لفتحنا لهم باسماء الله الحسن التي ثبتت والتي هي في علم الغيب عند الله وقال ان تحريفكم بالله باسمائ الحسنى التي اعلم وهي الحكيم الرحيم الغفور التواب حتى يعدها عثا ويشردها صردا وقال واستحفكم به بما استأثر به في علم الغيب عنده من اسمائه وبكل اسم علمه احد من خلقي أن تريحونا منكم اشو الزابي يتكلم عن واحد فارحنا منك يبقى اذا فمال الجهبه الجهبه اذا ليس مجرد العنف فاذا لا يكون جهبه الذنب العلم وحده واضح وانما الجهبه خبرة وسن خبرة وايه فلا جرح الا ممن اشتد وبدا ظهوره في العلم مطالعة ونظرا اشتد وبدا ظهوره مطالعة ونظرا وانكبابا على الكتب وظهر بصره قراءه وكتابه وتصنيفا وهانت عظامه من شهر الليالي اشعل راسه شيبا بورع القول يبقى اول صفه في, أو في الجاب ان يكون ماذا ها كبيرا ولو قلت من الخبير فالخبره سن بل الخبره شيبه في العلم نعم وكاني اذهب الى شرط ماذا لا يعدل إلا من شارت راسه اهنت عظامه نعم هذا حق ودين ولو شذ عن هذه القاعدة نفر او استثناء وانما الاصل ماذا أن يكونوا ما اسلفوا خبرة وسنا وكبرا في العلم والجهل قال هذا جزاء البلكه الا بايمان الطلب قال ادمان الطلب يحصل بتنا بالعلم والعشره ها إنما ادمان الطلب بماذا عشرات السنين قال وكثرة المذاكره والسهر يبقى الجهبل هذا شيخ ثان قلت الجهبل عاقل ومن العاقل من يعرف اقدامه حين يحجم الناس ومن يعرف في احجامه حين ماذا يقضم الناس فالعاقل ليس على طريقتي ماذا ها اذا وجدت قوما يعبدون عجلا فقم معهم الى عباده العجل بل ماذا ها خذ برتيما كما معك الى العجل ليس هذا الجاهل إنما هذا الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاءا ونباء انما الجاهل عقل يقدم حين يحجم الناس يحجم الناس ويحجم حين يقدم الايه الناس وحقيقه ما اقول ما قال العالم يعرف الفتنه إذا, اذا اقبل بما يحجم ويقعد ويسكن ويتوارى ويسكت والجاهل متاع رضوى اذا ماذا ذ مره لانه احجام لانه اقدم واقدم واقدم فالعاقل لا يجري وراء سراب بخيعه إنما يعرف متى يعجب ومتى قلت لان الكرامه في الناس مزلق خطير صاحبه على حد السنان المزلق ولذيقيل الكلام في الناس حفرة من حفر ماذا النيران حفرة من حفر النيران ومزلق خطير والجهبل عدل والجهبل عدل والا فمن يعطي العدل يعطي العدل من كان عاريا منه امان العدله لا يقوم الا مما ذا من العدل فحقيقه الجاز انه رجل عريف بالايه بالعداله لان فاقد الشيء لا يعطيه كذا قالوا وحفظنا عنه والعد من سلم من اسباب الذق وقوارم المروءه والجاهد شروط صعبه على التحقيق وصفات بعيده على المنال وما كل ما راكب الفات هو خيال ولان هذا تنظره الروااه الاف مؤلفه والنقاد نقاد الرواكم عشرات لا يجاوزون اصابع ماذا اليدين والقدمين قلت فروات الاف مؤلفه والنقاد قله قليله يعدون عدى ويا ويلنا من زماننا المتكلمون 10 والمجرحون 100 دنيا كلها نوضعه بتجرح كم واحد 10 اولئك العشرة لو قربت ما ألف فيليل من الكتب لو وجدتها ماذا ارتالا افاش اراد جميعا ان يكون ربيعا اراد الجميع أن يكون ربيعا وما دروا أن الربيع واحد لا في لا مرتين في عام يكون ولا اثنين في زمان ما نعلم واشكروا في هذا ما قال توارعين ما قالوا اننا لا نطعن على اقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنه منذ مئتي عام يعني تتكلم على رجل وما تدري أن هذا رجل لعله نازح حط رحاله في الجنه منذ مئتي عام والجهبه عالم باسباب الجرح ولا يقبل الجرح إلا من عارف باسبابه فاذا قال الحافظ لالا يزكي لالا يزكي المجرد ما يظهر له لالا يزكي بمجرد ما يظهر له من غير ممارسه من غير ممارسه ولا اختيار والجاهد تقي ورعي رمانه مثال الامه حافظ قدمه ثبت قدمه على مزلق الكلام في الرجال وحافظ دين ربي واخذ بلجام القاعده بيده يعني من جهه تنسب تقدمه على مزلق الكلام في الرجال فلم ينزلق وثانيا اخذ بقاعده الايه بلجام قاعده الجرح والتعديب ايه بيده وعليه فلا اطراد ولا ولا تصريح والبخاري مثل يضرب لمن اراد القدوم كلماته في الجرح قالناته في الجرح تركوه انكروه ساقط فيه نظر سكتوا عنه بعباره عمل ازاي توقي إلى ابعده حد توقف لان الاصلح زغيبه المسلم فان كان فان كانت فلحمه كلحم الميتة للمضطر للمضطر على شرط ما هو الشر غير باغ ولا ولا عارض ولذا قال تعالى اي يحب احدكم ان يأكل لحما ميتا فان الكلام في اعراض الناس كاكل الميد يكون اضطرارا على قاعده ماذا غير بالغ ولا ولا عاد وقد قالوا قديما لا نضطر الى شر اقتصد منه واخو يوسف قالها لا تقتلوا يوسف والخوف بغيابه ده جوب وفي ذلك عبره كما قال الطاهر بن عاشور يوسف قال لهم لا تقتلوا يوسف اخذوه بغيابة الايه الجب قال القائل ابن عاشور وفي ذلك عبره للاقتصاد في الايه في الشرف لانهم لما وجدوا مجمعين على الاضارب ولم يجدوا بدا من ربهم عن ذلك قال لهم ايه تقتصدوا بدلا من قتله ماذا القوه بغيابه الايه الجب ودليل الاقتصاد الشر ي قوله يلتقطه بعض سياره ان كنتم فاعلين ان كنتم تردد وشك يبقى اذا إذن كان اخوه على قاعده ماذا غير باغ ولا ايه فان كنتم مهضوما بينكم الراي والمقال ولاكن خذوا قولي غير باغ ولا ايه ولا عادل ولذا كان قوله بركه على يوسف وقال الذي اشتراه من مصر بل بركه على العزيز اصباع عرضه بل بركه على اخواني واتوني باالحكم اجمعين بل بركه على مصر ثم ياتي من بعد ذلك عام يغوث الناس يبقى الكلام في الناس مزلق خطير بل غيبه لحم ميته لا ياكلها إلا مضر على شرط غير باغ ولا عاد والبخاري توق زائد في كلامه على الرجال وختاما فالكره والتعليل ليست قاعد الشباب ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عدساء الأسنان سفهاء الاحلام وا الى الشيوخ من هماسه الشباب خمه شيوخ ضائعة في دحمه حماته الشباب وانا اقول يا طلبه العلم لا تهملوا اثر السن على الايثان فليس السن اثره عقلا وفهما ورجلا حتى اذا بلغ شده وبلغ 40 يعني بلغ الثمان بلغ الرش بل واقول من نفسي خبره فهي عندما استرجع تاريخا مضى لست اجد حسنا الذي هو ابو عمر بل وابو عمر الذي هو ابو عمر قبل 14 سنة ليس هو ابو عيسى بعد عشر سنه أخرى نعم فاني أجد اثر السن كما للسن اثر على الصحة والبدن يعني اعتلالا ومرضا والاخريف للعمر اثر ظاهر على العقل وعلى اللسان والكبير تعرفه من ماذا من لفظه ومنطقه فالقاعده ليست قاعده شباب ومتساوله اسنان سفاهه احلام ولا هي قاعده كلية ولا اغلبيه يعني لا يكون الكل مجرحا ولا يكون الكل معبدا انما هي قاعدة استثناء والاستثناء فرع عليه على الاصل كما يقولون بل هي قاعده اللهم اجعلني من الأقلين وما الأقلون قليل من عباد يا وعلى وسقها وقليل من المجرحين يكفي قليل من المجرحين يكفي فهي وثالثا هي قاعدة وسطيه ما بين ورع ودين دين بحفظه من اولئك الذين ابسلوه بعقائب فاسده ولاقوال رديئه وقاعده ورع نتوقي ما امكن فلا حماس جارف ولا خرف قاعد فلا مخرف يقعد يا كلات تتكلم في الناس ولا حماس جارف يجرح كل الايه الناس فهي قاعده وسطيه يُسقى عليها قول وكذلك جعلناكم امة وسطا وهي قاعدة عقل وويل لمن سبق لسانه عقله حق فيه وعيد ربه استلقونه بانفلاتكم وتقولون بافواهكم فين العقل هنا ما في عقل كل جميل رحم الله وما تذب الاسماء يقول في حد تكلم ويدانه كان يقول ان تقولون طب ليه يقول وان تقولون بافواهكم اه وكانه يشير كلمة كلمه مصدرها اللسان رايدها اللسان مرسلها اللسان لا لم تدخل ايه تدخل العقل ابدا تلقونه وتقولون تلقونه وتقولون ترى تثبت ولا رويه ولذقته هي قاعدة عقل وهي قاعدة الرجال ومنه عجب ان يبوب البخاري باب تعذير النساء بعضهن بعض تعذير النساء بعضهن ايه وكانه يقول لا لجرح النساء او تعديل النساء الا ان يكون جرحا وتعديلا نسويا صحيح واليوم نقرا من النساء من تدرع فاضلا عالما وتقول اتقي لا يا باحات لن ينفعك فلان ثم الامضاء ام فلان السلفيه الاثريه مش عارف هذه لو كانت السلفيه الاثريه لعلمت ان النساء لسنا لا من غير في هذا ولا نفيس وهذا قول الراجح والبخاري امامنا والحافظ ابن حجر من بعده ماذا يقوي ساعدنا ويدفع بقاعدتنا والله تعالى قال ان تظل ايه حداهم في المال يحذ من و نار فكيف في دين رجل واي رجل هو رجل منفق وتاريخ في الدعوه والمذكره من قبل الافاضل الأماجد كمثل شيخ مقدر رحمه الله تعالى فهي قاعدة الرجال قاعده الوسطيه قاعدة العقل قاعدة القلة ليست قاعده الاغلبيه قاعدة الشيوخ من واهنت عظامهم وشابت رؤوسهم ليست قاعده من الشباب الاغمار ثم ماذا اخيرا تعتبر ياء الابصار وقال الحافظ ابن حجر في الترجمه بالاشاره في الترجمه الاشاره إلى قول ثالث الى قول ثالث وهو ان تقبل تزكيههن تزكيه من النساء لبعضهن ان تقبل تسقيهن لبعضهن لا للرجال لان من منع ذلك اعتلى بنقصان المراه عن معرفه حدود التسقيه في عقل الرجال المراه يحسن زوجها الدار كله ثم ماذا ها ادارات منك شيئا تقول ماذا هل مثل هذا هل مثل هذه تعادل عالما ما بتعادل زوجها صحيح والصدق ابو مالك يقول تنجز دي هي ما تعقل زوجها تعادل عالما فاضلا المرء ليست من اهل هذه القاعده وكاني اتمثل ببيت قديم ولا كذا ذا المهم فقال ان معرفه وجوه التزكيه في حق الرجال واذا ننظر من النقاد احمد ابن معين يحيى بن سعيد ابن مهدي البخاري النسائي الذهبي الحافص انك العزه تخش في رقد دول صحيح من هؤلاء الذين في الركب يبغون في الصف مع امثال هؤلاء هذه سوءه علمية سوءه علمية والله ان يخل في ركب هؤلاء دائما امثال هؤلاء من الشباب الاغمار الاحداث الذين ليس من عقل ولا من عدل ولا من ورع فوالله ثم والله حتستوا والعهده على الراوي وما اراه يكذب لان الباب لا يحتمل كذبا يبضح واقع احده واقع أحد ممن يتكلم في اهل العم الكبار ويقول في سيرته ما لو علمت لاسقطت عذالكه بل ويكاد تفرق بينه وبين امراته علما موسى في سيره شخصية وفي حال باطنه فلا احمد الا انه مستور فلا يهتك ستر من ستر غيره وسنه الله في هؤلاء أن يسطبحوا شر الفضيحه نعم واشكروا ما قلت اولا لعلنا نتكلم في اقوام قد حفر حارهم في الجنه بمنزل اتيها هذا اول هذه اول قاعده معنا ماذا من المعادل المجرح الجهبذ ومن الجهبذ الشيخ الفاني العاقل الورع الدين المنصف العالم الخبير يقول الامام الشوkani رحمه الله تعالى طيب